مَا وَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لكارهون. جَدِلونكَ فيِي الحَقِّ بعدَمَا تَبَجينَكَ أن مَا تبين كأنما يُسَاقُونَ إلى المَوْْتِ وَهُ يبُرون وَإِذ يَعدكُم اللههُ إحدَّ إِفَتَعنِ أن هَالَكُم وَتَوَدّونَ أن وَيرذااتِ الشَّوْكَتِ تَكُ لَكممْ وتودون أن غير ذات الشنكه تكون لكم ويريد الله ان يحيق الحق بكلماته ويريد الله ان يحيق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحيق الحق ويبطل الباطل ولنكرها المجرمون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 إِذ يُغَشّكُمُّ عَاسَأَمَنَةًَ مِنهُ وَيُونَزّلُ عَلَيكُم مِنَ السَّمائِمَا آ وَيُونَزِلُ عَلَكُم مِنَ السَّم إِمَا أَل يُطَحِرَكُمْ بِهِ وَيذهِبَ عَنكُم مِ رِجِزَ الشَّيْ طَان قُلُوبِكُمْ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 ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وأما للكافرين عذاب يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبا ومن يولهم يوما اذنبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فَقادِبَا بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَنْ وَاهُجَنَّ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا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 وَإِن تَعُودُوا عُدْوَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ الله مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ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 وعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم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 وإذا تتلى عَلَيْهِمْ آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا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 وما لهم أَلَّا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عنه البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فَسَيُ فِقُونَهَاثَُّ تَكون عَلَيهِم حَسرَةً سَُّ يُغَّبُون وََّذينَ كَفَو إلَ جَهَّ مَا يُحشرون لَمزَ اللهَّهُخَبِي سَمِن نَغطيبِ وَيَجَعَد الْ الخَب سَبَعضهُ عَ بَعْضٍ فَيَركُمَ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ على بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن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 وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ قِسْمَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ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 اِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَو أَرَاكَهُم كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمْ أِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُخَفِّضُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإن لكم فلما ترى أت الفئتان نكص على, عقبيه وقال نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب فلما ترى أت الفئتان نكص على عقبيه إذ يَقولُ للِمُنَافِقُونَ والَّذينَ فِي قُلُ بِهِم مَ رَدُ غَر وَهاقُ ل إِدُِهُم وَمََتَ وَكَّ عَى اللهِ فَإِن الله عزيز حكيم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 ففَروا بآياتاتِ اللهِ فَأخَذَهُ اللههُ بِذُنُوا بِهِمْ إِ الله قوَوم شَديدُ الْعقابَ ذَلكَ بأََّ الله لَ يَكُم غَيرًا مِعْمَةً أَنَّ رَمَهَا عَ قَوْ مِ حتىَ يُغَيجِير مَا بِأَفُسِهِم وَأَنَّ اللهَّ سَمير نَالم كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ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 وَإِمَّا تَخَوَّفَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَعْتِدُّ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُوَ يَعْلَمُهُمْ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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِغُونَ يَغْلِبُوا وَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ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 لَْل كِتابابُ مِنَ اللههِ سَبَقَ لَمَ السَّكُم فِي مَا أَقَضْتُ عَذابُ نظِيم فَكُلُ مِماا وَنِنتُم حَلَلَ قَبًا وَاتَّقُ اللهَّه إِ اللهه يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْجِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ منهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ